بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيه البينة رسول من الله يكلوا صحفا مطهرة فيها كتب طيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 كهم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة تُعد لانتجري جنة تُعد لانتجري من تحتها الأنهار قاالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشى ربه